تفسير سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالله يا مقع إلهي أن حريست قوضي يمدى قارهان يدبى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حقيقتي وحا صمر الإنسان كوقت أو سنهين وحجرة إنّا خلقنا الإنسان من نقفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انغا كابو ريددك ان اوفيس <تصفيق> كو ديهانسي ان امتيخانه درت و حنا كايلمد وح مقليا او وح إ هدَنهُ السَّب إمَّ شكر وَإمَّ كَفور أن جعددكتُ السنَّ وَوددد وَونغسًا تح ووحينا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا أنغا او دياري نجالة سلسل دو إيا كتين دو إيا نار تسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا كوابار رياشا وحي كابي دونان البوحاء لغو كافور عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وإليك عبان الدوم دا إلهي إيواناكسا وإن أجي تنسي دي الربان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ددك ونأكسا وحي آها ينكو أوفي ندرك وحي نكبق ما لنشركه في وَيطعمونَ ضآامَعَ حُِّهِ مسكينَ وَيتيمَ وَسرا وَوحنَ بضي أن يج نفطضَ ج عشع تَد مسكين كَياغ كَك حدًا إ م نُطَمُكمم لجهَهِ اللههِ لا نُريد مِنكُم جَزأَ وَلا شكاء يا قوم ديي وحان ايدين قودني الله درتي اذنكم انا دونين ابالمرين يا مهد عليم مدنبا اننا نخوف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا كعب سنه الله مالدرن اوجيدو ندرسومي فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا الله وحده كدوراي كوا شركه مالintas وحونه سي نور يا فرحت وجزاه بما صبروا جنه وحريرا وحنكو ابا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهررا وَحِينَ كُنْتَ نَغِيسَ السَّرِيرَ سَرْمَنَ أَرْكَانَ قُرْحٍ يَدْخَنُ مِدْنَا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَحَانَ أُذُوهُوسَ كَجَنَّدٍ وَحَانَ لَوْسُورَارِعِي مِدْهَدَ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا وحال لغولد الوريق ونلقل لغا سمية وكوبا بقرور داءه قوارير من فضة قدروها تقديرا قرور داء سوقل أحسف عنه قياسا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وحال لغورا بي أهل جندا شراب معان أولقبر حيثا جبيل عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَحِينَ كَعِبٍ إِلَّا غَمغَا بَسَنْسَبِيلٍ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وحان او اديق ويلى الوارئ انقبوبين ان هاداد ارقتنا واحد امالين جوهر لفردية واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هاداد ارقتها الكاس وحادارك النعمية بقرتو يا عَالِيَهُمْ فِي يَبُوسُ دُسُنٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَحِينَ لَبِسَتْ نَهْلُ جَنَّتِهَا حَرِيرَ جِلْعَسَنَ وَعَغَارًا وحان الوحرج جمق لنا الله سبحانه وتعالى وحوك ورابي عبتان نظيفة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كاسوا أبا المرنتيني عملكيني وناكسنا عملكيني وحو نغدين مدلا مهديا الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سورة الإنسان ومدنيه كوي صد آيات آيات آيات آيات سورة الإنسان سورة الإنسان وحكاة ليس أود إله سبحانه وتعالى إيه إن إنسان كي سوء إنشري إلهي أبوري كذبنا إيه لما قال إيه أرق سله Allah subhanahu wa ta'ala insan ka wahu ukala adaya yajidka fi an yajidka hun huwa barri sha ihsan ka ya amal ka wa naqsil sami ya wa abitan adum an jannata tahlila kuwa Allah hukalo bayna wa haylihin adab kul alki suad adray hayna au billahi min anar na'ud billahi min anari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala Ali, wa washabi ajma'in اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا انغا قرانك كوغو سو دجني نبي محمد صلى الله عليه وسلم يصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا حَسْبَكَ رَبِّي بِغَاسِقِ الصُّبْحِ إِذَا غَلَبَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا الله وسجودنا وتسبيح سهابنكي وتكو وقتي دهر إِنَّهَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ويذرون وراء. أهم يوما فقيلا كوا قال ده وحي جعليهن تنسودك دقيسة الدنيا ده وحي كغا تغيان قدا شوضا مالين علس قيام ده نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أننا أبور نيداد كوانا أتكين حبنا هودا هدان دوننا انَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا سُرْدَنِ وَوَانُ ايقفكي دون حكي شعل حكي سود وما تشاؤون إلا ان يشاء الله الله كان عليما حكيما وحنا مدوني كرتان إن الله دون مويانا الله وعلمي بذن حكمة بذناء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله وحو قالي أن حريسي سعدوا الظالمين تنوحوا دياري عذاب حنون بذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قائدان أيها الأحبة وحي عدينيان إن الله سبحانه وتعالى كسودكي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قرانك وكرمك الله سبحانه وتعالى وحو أمر حبيبك إن صلى الله عليه وسلم كسودكي نبي محمد عليه جالدا يكو اله سبحانه وتعالى كف ابن ايونسن هذا الكودا دغيسن كنا ددالو حسك اله جل جلاله يا طع علي الصلاه دالدو هيجعليهن الدنيا ذا اخره يا حليشه الله سبحانه وتعالى خلقا اسغا ابورتي اود نسي خيدو دونا ايولا كوبدلهيا سوردن واواله وي عيد الله سبحانه وتعالى حق يس نديا واحمد دوني كرتان ان والله سبحانه وتعالى دوننا موانا الهنا والمبغى نحك مضنها اذا الله لي الله سبحانه وتعالى يرحم دي سجل يا قلدا ظالمين تانا عذاب درنا اي الهي الله سبحانه وتعالى وحا وديسنا كو ونحريستين وانو در كو ظالمين تانا الهي نغب باديه هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه